وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم وكم ليبل وكم أيكم أحسن عمل ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا الذين كفروا لا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أُمَّةٍ معدودة ليقولون ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أَن أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأْسٌ كَفُورٌ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 فَلَا عَلَكَ تَارِكُونَ بَعْضَ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا أُزِلَّ عَلَيْهِ كَزُنْ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلِكٌ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 فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون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 قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك, وبركات عليك وعلى أمم من من معك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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة, ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين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 إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلتمه إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حكيم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 إننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فَقَالَ فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكلوب ألما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة, برحمة منا ومن خذ يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين مرموا الصيحة فَأَصْبَحُوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها إِنَّ إن ثمود كفروا ربهم ألا بُعْدًا بعدا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجِلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً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 البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتين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 قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امراتك إنه مصيبها ما أصابهم ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أَمْرُنَا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حِجَارَةً من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعين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 قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل او ان نفعل في اموالنا ما نشاء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 خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وَإِنَّ لَمُعَفِّوَهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَكَ لِكَلِمَةٍ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ رِيْبٌ وَإِنَّ كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إِنَّهُ بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار فتمسكوا وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلٌّ نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَنُوَعْظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ